ثلاثة. استمع على الجمل ثم أكمل الفراغات مستعيناً بالقائمة والصور الآتية. عندي وجع الأسنان. عندها صداع في الرأس. عندك نزلة شديدة. عندي ضغط عال. عندكما ارتفاع درجة الحرارة.